أفأ من أهل القرى أي يأتيهم بأس نبيات وهم نائمون أو أمن أهل القرى أي يأتيهم بأس نادضحو وهم يلعبون فَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَعَنَّنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْهَفُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءَ أَصَبْنَاهُمْ أَلَوْ نَشَاءَ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَقْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 أذنا أكثرهم لفاسقين، ثم بعثنا من بعدهم موسى بأياتنا إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه، فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.